Tijd, santoni. Wat? Heb je een vraag, Abdullah? het op het oog om naar in de priesterij, dat de de نعم يجوز حرام ولا مكروه نعم حسن فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه محرم الأدلة التي ذكرت ولما فيها من الوعيد كما يقول الشوكاني رحمه الله والظاهر أنه رفع البصر إلى السماء حال الصلاة حرام لأن العقوبة بالعمى لا تكون إلا عن محرم وهكذا العثيمين رحمه الله يصرح بأنه كبيره من الكبائر قاما النظر إلى السماء فإنه محرم بل هو من كبائر الذنوب وهذا حال التلبس للصلاة فإنه لا يجوز لأحد أن ينظر إلى السماء ويرفع قصره هل هناك شيء استثنى بعض أهل العلم نعم استثنى الحنابلة حال التجشي فقالوا لا بس أن يرفع حتى لا يؤذي غيره نعم استثناء المالكي إذا نظر التفكر فيما في السماء من الآيات هذا كله يحتاج لدين الاستثناء فعلى هذا نبقى عن الإطلاق الذي في الأحاديث التي ذكرها حديث جابر سمرة حديث بهريرة وحديث أنس كلها فيها الإطلاق والنهي عن رفع البصر إلى السماء حال الصلاه سواء كان أراضي تجشي أو, أو لميرد ذلك فلا يفعل وبعض الناس ربما بل كثير من عرفهم هناك تجدهم هكذا كل واحد يأخذها عن آخر وهل تبطل الصلاة برفع البصر فضل نعم فيها خلاف بين أهل العلم أحسنته ذهب الظاهرية إلى بطلان صلاة من وصره إلى السماء بناء على قاعدته في النهي أنه يقتضي يقتضي الفساد مطلقا فذهب إلى بطلان الصلاة بناء على هذه القاعدة أن النهي يقتضي الفساد البطلان وذهب الجمهور إلى أن الصلاة صحيحة أحسنت مع الكراهة عند الجمهور الصلاة صحيحة مع الكراهة لهذا الفعل والصحيح أن الصلاة صحيحة مع الإثم مع الإثم لأن هذا محرم هذا الفعل والصلاة صحيحة مع الإثم كما تقدم أن هذا الفعل محرم لكن على قول جمهور الصلاة صحيحة مع كراهه هذا الصنيع لأنهم يرون الكراهه فيه والصحيح أن الصلاة صحيحة مع الإثم طيب مساله تقدم معنا ان رفع البصر في الصلاه محرم حال الدعاء وغير حال الدعاء ايضا بقي مساله هنا وهي رفع البصر الى السماء في الدعاء في غير الصلاه رفع البصر الى السماء في الدعاء في غير الصلاه يرفع الى السماء هكذا وينظر يرفع ويدعو يرفع هكذا وينظر الى السماء رفع البصر الى السماء في الدعاء في غير الصلاه قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قال القاضي عياض واختلف في كراهة رفع البصر إلى السماء في الدعاء في غير الصلاة. واختلف في كراهة رفع البصر إلى السماء في الدعاء في غير الصلاة. فكليها هو شريح وأخرون. فكليها هو شريح وأخرون. وجوزه الأكثرون. وقالوا لأن السماء قبلة. وقالوا لأن السماء قبلة الدعاء. والشخص يستقبل قبلته فإن تستقبل قبلته في الصلاة وهذه يستقبل قبلته في الدعاء لأن السماء قبلة الدعاء السماء وجوزه الأكثرون وقالوا لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة والشخص يستقبل قبلته استقبل قبلте الصلاة وهكذا السماء إذا كانت وسلم بهذا أنها قبلة الدعاء فإذا لا وسائح أن يرفع البصر إلى السماح حال الدعاء في غير الصلاة. وقالوا لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة، ولا ينكرف الأوصار إليها، إلى الكعبة، لا ينكرف الأوصار إليها. كذلك السماء. كما لا يكره رفع اليدين كما لا يكره رفع اليدين انتهى. والراجح الله علم المنع. والراجح والله علَم المنع. لأن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. لأن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. ما في تفريق. ما في سما قبلة دعاء. فقبلة الدعاء هي نفس قبلة الصلاة. استقبل البيت. استقبل القبلة. في الصلاة وفي الدعاء إذا أراد ندعوا استحب له ذلك. والراجح المنع لأن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة لوجه ثلاثة. اولا أولاً لأن القول برفع البصر حال الدعاء لا دليل عليه ولم, ولم يقل به أحد من السلف ولم يقل به أحد من سلف الأمة وهذا من الأمور الشرعية فلا يجوز أن يخفى على جميع السلف وهذا من الأمور الشرعية فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها على جميع سلف الأمة وعلمائها ثانياً أن رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة في دعائه كان يستقبل القبلة في دعائه هذا ما يدل على أن القبلة قبلة الدعاء أيضا كما أنها قبلة الصلاة قبلة الدعاء هذا ما أدري من أين هذا الذي أتوبه ابتكروه ما عليه دليل أن السماء قبلة الدعاء فعلى هذا يستقبل الشخص يوصله خالص الصلاة ثانيا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة في دعائه كما ثبت عنه ذلك في مواطن كثيرة ومنها حديث عبد الله بن زيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة يدعو وترجم له البخاري باب الدعاء مستقبل القبلة باب الدعاء مستقبل القبلة ثالثا أن القبلة هو ما يستقبله العابد بوجهه ثالثاً أن القبلة هو ما يستقبله العابد بوجهه كما تستقبل الكعب في الصلاة والذكر والدعاء والذبح ثالثا أن من هو ما يستقبله العابد بوجهه كما تستقبل الكعبه في الصلاة والذكر والدعاء والذبح وليست القبل ما يرفع إليه البصر, ما يرفع إليه البصر ولا ما ترتفع إليه الأيدي ولا ما ترتفع إليه الأيدي لا يحتاج لهذا يرفع بصره يدعو ويستقبل القبله إن احب وهذا مستحب ولا يدعو على أي جهة ولا يستقبل سماء ويرفع بصره الى السماء ولا شيء يدعو بما يسر الله له واستقبال القبله مستحب في الدعاء حاصل هذا القول ما عليه دليل انه يجوز ان يرفع بصره الى السماء في حال الدعاء في غير الصلاه هذا يحتاج الى دليل والذي يظهر من ذهب الى قوله اقرب لان هذا لم يفعله احد من السلف ولم ينقل عن المصطفى الذي هو أسرة القلق في هذه العبادات أنه كان يرفع بصره إلى السماء نعم ربما بالغ في رفع يديه كما في الاستسقاء أما البصر فذكر بعضهم أنه لم ينقل عنه أنه يرفع البصر ويستقبل القبلة ببصره وإنما يستقبل القبلة بالدعاء يقص يستقبل السماء ويرفع بصره إلى السماء ورين بعضهم من يذكر أنه قد جاء لكن ما وجدته أنه قد جاء أنه رفع بصره وحال الدعاء إلى السماء. فمن وقف على هذا؟ فنُفيدنا. رفع عليه وقلب بصره في لأجل شيء. ما هو لأجل إنه استقبل يدعو؟ استقبل يدعو. نحن نريد إنه استقبل يدعو ورفع بصره إلى السماء. داعيا إلى الله سبحانه وتعالى وداعيا الله جل وعلا فهذا النفي الآن نبغى عليه حتى يأتي الدليل والأصل أن الشخص لا يرفع بصره لكن يشتد تشتد الكراهب بالتحريم يكون حال الصلاة كما جاءت الأحاديث صريحة في هذا لينتهي أن أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم أي أبصارهم هذا كما ترى في الصلاة وهكذا حديث نس ما بالأقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم وهكذا حديث أبي هريرة أيضا كذلك الذي ذكرناه ففيه هذا التقييد الذي ذكره في الصلاة حديث أبي هريرة لفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهي أن أقوام عن رفعهم أو عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أولا تخطفن أبصارهم فهذا لا شك فيه أمر التحريم في الصلاة لكن يبقى معنى خارج الصلاة إذا دعا فالأحسن أنه يترك هذا وهذا قال به شريح وجماع من أهل العلم، ويستقبل القبلة في دعائه ولا يحتاج لأن يستقبل السماء ويرفع بصره فإن من أجاز رفع البصر إلى السماء بناء عن هذا أن السماء قبلة الدعاء وهذا لم يثبت به دليل أن السماء قبلة الدعاء فيبغى قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة ولا تفريق بين هذا وهذا وهذا, وهذا يحتاج لدليل فيستغل مثل هذا المعطلة معطلت علو الله سبحانه وتعالى تقول لهم الفطرة تدل على علو رب سبحانه وتعالى فتجد الشخص يلتفت إلى السماء يلتفت إلى السماء بناء على فطرته السليمه يقول إنما يلتفت الى السماء بدعائه لان السماء قبلة الدعاء السماء قبلة الدعاء لا لان الله في السماء هذا كله باطل ما في دليل على ان السماء قبلة دعاء من اصله ما في دليل وانما الفطره تسوق سوقا العبده الى ان الله في السماء تجد تفت الى ذلك والحاصل كما سمعتم ما في دليل تستند عليه لا في المنع ولا كذلك أيضا في الجواز ولا في الجواز فيبقى على هذا أنه ما في دليل فلم بقى أن صلى الله عليه وسلم ما يعلم منه هو ولا السلف كانوا يصنعون هذا أنهم يرفعون أوصارهم إلى السماء إذا أرادوا يدعو يرفع كفيه ويدعو الله سبحانه وتعالى من غير رفع بصر بقي مسائل لكن تأخرنا في قراءه الفائدة وهذا نختفي به إن شاء الله وما بقي نتمه في وقت آخر ما يتعلق بحد الجابر قال سيفتح لأخم صفا الحبشي حفظه الله درسا في الأصول الثلاثة بعد درس العصر ابتداء من هذا اليوم طيب يخوان بادئون يحتاجون إلى مثل هذه الدروس يحرصون عليها قال إن بعض الطلاب لم يخرج كتبهم من السكن سم ذلك تراكمت الأغراضة وفيدا بعضها على بعض مع توافد بعض الطلاب الجدد قد كررنا هذا التنبيه والله المستعان كررنا هذا التنبيه أن الكتب خلاص لا داعي لوجودها فوق تضيق على الطلاب على ما تعلمون من ضيب الحال تخرج تحت إن شاء الله الحمد لله للبدروم اسعبها فما أدري هالإخوة ما وجدوا من يعينهم ويتعاون معهم في إخراجها إن شاء الله إخوانهم تعاونوا معهم في إخراجها يحتاج ثقيل القتب تعاون معهم هذا الظنبهم أما أنهم ما ينقون للكلام بالا هذا شيء زعل كما يقال كرر المرة الأولى والثانية التنبيه ولا يسمع له ولا يصغى له. هذا شيء صحاح أنه زعل ولا نرضاه وإن لم يجدوا أحدا معينا لهم نخوان يعينوهم على إخراج الكتب صحيح تضيق على الطلاب تعرفون السكن أنتم ما عندنا سكنات ما هذه الموجودة كنا سبحنا لكم من أجل العذر الموجود والآن خلاص رد كل شيء مكانه رضا الناس غاية لا تدرك قال لو شغل الماطور لا كان أفضل وهذا في يقول له طفو المراوح لا كان أفضل هالمهم الله المستعام المطور خل عالمه علي جيد نصبر قليلا درس نص ساعة الحمد لله أنحو هذا ونحتفظ بشيء من هذه النقود الحمد لله وإذا احتجنا إلى الشغل الأخر إذا في حر حيانا يشغل الأخ المستعام هو يراعي يعني ينظر هالأجواء فإذا ناسب أن يشغل في هذه الأيام شغل أجزاء الله خيرا وإذا رأى أنه ما في مناسبة لتشغيل ترك فالأمر إليه قد فوضنا هذا الأمر بالنسبة لمن يقوم على هذا الشيء انظروا لنا يا أخوان هل أحد تكلم يعني قصي على شيء من أحاديث رفع البصر هل ثبت شيء صريح في رفع البصر إلى السماء حال الدعاء قال هناك كلام في مسألة رفع البصر إلى السماء حال الدعاء للعلامة بكر أبي زيد رحمه الله في كتابه في الدعاء ذكر من أدلة ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته رفع بصره إلى السماء وهو يقول الرفيق الأعلى النعم هذا ممكن نستلبي لكن أنه هو كان في حجر عائشة في حضن عائشة فلعله كان ملتفتا إلى السماء ملتفتا إلى, إلى السماء وكان اتجاهه إلى هذه الجهة فعم ممكن يستدل به الباب حاصل أن بعضهم أشار إشاري شاري لأنه فيه شيء من الأدلة تدل على ذلك فإن ثبت شيء فهذا لا كره فيه في غير الصلاة لكن لا يقال أن الدعاء قبل الصلاة يعلل بهذا التعليل التعليل خطأ أن الدعاء قبل الصلاة بل قبلت أن الدعاء أن السماء مدرة أن السماء قبلة الدعاء بل قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة هذا التعليل خطأ. لا يعلم به من أجل ترجيح هذا الأمر لكن إن ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وس describes هذه الأدلة ممكن من يوعيها يقال أن هذا الأمر له أصل له أصل في السنة رفع البصر إلى السماء حال الدعاء له أصل في السنة خارج الصلاة ممكن لكن لا يعلل بهذا التعليم هذا التعليم غير صحيح لأنه لم يثبت شيء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال السماء قبلة الدعاء هذا ما ثبت شيء في السنة بقي فعل رسول الله بالنسبة إلى النظر هذا لا يدل على أن السماء قبلت الدعاء فإنه قد استقبل القبلة حال دعائه عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على أنه لا يفرق بين هذا وهذا في الاستقبال فإن شاء الله الأخ يوقفنا على كلام الشيخ بكر رحمه الله لنستفيد لنستفيد من هذا فيبقى قول أكثرين هو الأقرب إن ثبت شيء في الجملة ممكن أن يستدلب على جواز رفع البصر إلى السماء في الدعاء مثل هذا فرفع بصره إلى السماء بل الرفيق الأعلى يدعو هذا دعاء يدعو رفع البصر إلى السماء بل الرفيق الأعلى لما خير فتمنى هذا طلب هذا إلى هنا